الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ونصران بإستواء الديانة أما بعد أيها المسلمون الكرام فاليوم الحلقة السادسة والثلاثين من بعد الحلقة السادسة والثلاثين بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الحكيم يقول الله تبارك وتعالى تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولأوا الأذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا لا كرساً تبرع منهم كما تبرعوا مننا كوالك يريهم الله وأعمالهم حصرات عليهم وما هم من النار هذه الآية آية البراءة أي براءة أهل الشرك من أنجادهم يوم القيامة وكذلك براءة التابعون برات المتبعون من أتبائه يوم القيامه. بقوله عز وجل التبرع الذين اتبعون من الذين اتبعوا إذ هذه مفعول المثال المحليم في التقليد نذكر تبرع الذين تبرعوا وهم السابع القادع الذين يقولون الناس سواء قادعهم باسم الشرع وهم يحذفون الشرائع. ك علمت العود والنصارى النحيم أو قادهم باسم الأمراء والصيطة كأمراء السوء الذين تبرؤ من الذين تبعوا يتبرؤ منهم وثالثاً من الذين تبعوا يحتكون على الذين تلو ولكن ما الذين تلو يتبرؤ منهم وقالوا رأى العذاب وتقطعت منهم الأسباب يعني أن المتبعين رأى العذاب وأنهم على ضلال وتقطعت منهم الأسباب قال ابن عباس يعني المودة يعني, يعني أن المحابة التي كانت بينهم وبين هؤلاء المتبعين تقطعت. لأن هؤلاء أتباع يظنون أن هؤلاء المتقون مثاونهم مطوانه ولكنهم لا مثاونهم بل تبرأ منهم ونحن إذن تكون عليهم محبتهم حسنة بل تكون عليهم ونحن إذن تكون يكون عليهم اتباعهم حسنة لأنهم ينتمون حين لا يفعلونه وقال من يتبع لأنما ما كرتهما تبرأ منهم كما تبرأ منا ليهما للتنمي يعني قالوا إلا يترى ما يكره أي رجوعا إلى الدنيا وما تبرع منهم كما تبرعوا منا في الآخرة ولكن أمرهم ذلك بل لا يجدهم هذا إلا حسرة ولهذا قال الله تعالى كذلك منهم الله أعمال حسرات وما هم بخارجين منه النعم هم من أهلها الذين لا في هذه الآية التحرير من أتباع من اتباع أهل السوء لأن هؤلاء المتبعين قادوا أتباعهم إلى ما يصل إليهم من العذاب والحصرات ودخول النار دخول لا يخذون لا يأخذون من منها, منها ومنها من فائد هذه الآية. أن كل من كان بينه وبين شخص علاقة لغير الله فإنه سوف يندم على هذه العلاقة ويتبرأ كل من الآخر ويشهد لهذا قول الله تعالى العفل لا يمئذ بعضهم لبعض عديم إلا المتقين. وهو هذه لهذه الآية الكريمة أنه كل سبب ليس مدريا على عصر صحيح كأنه سوف ينقطع ولا يصل صاحبه إلى مقصوده لقوله هنا وتقطعت بهم الأسباب ومن فائد هذه الآية وأحكامها تتابع الحسرات على هؤلاء التابعين الذين غلوا في غرال المتبوعين تقوله كذلك وله الله أعمالهم حسرات عليهم والحسرة شدة الندم ومن فوائد الآثمين إثبات أن هؤلاء المثولين أذلاء إنها من فوائلها الكلمة فلان فوائل أن هؤلاء مثولين ليس ليس يدخل إلى هدى وصلاح وإنما دون إلى ضلال وفساد وجه ذلك من الله أخبر لأن هؤلاء التابعين ليسوا بخارجين من النار فإذا كان التابعين لا يخذون النار فأنتهم من باب أولى ومن فواعد العاتف حينها من شعرة إلى أن النار معبدة لأنهم إذا كانوا لا يخذون منها فقد ذكر الله تعالى في آيات ثلاثة أن أصحاب النار خالدون فيها أبدا فلذلك على أن النار لا تفلى فما هو؟ مذهب أهل السنة وجماعة ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كونوا من نات الأبي حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم أبي مبي إنما أملكم بالسرعة والتحشاب وأن تقولوا على الله ما لا ترموا قوله يا أيها الناس تعلم المنهين وكافرين كونوا من نات الأرض حلالا طيبا الأمر هنا للإباحة أي كل منا أخرج الله من الأرض حالة حلالا لكم طيبا وليس بخبيث والإشارة في قرية طيبا إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون نكسبه على وجه مباح حلال لأن الكسب المحظم خبيث ولات التبوء خطوات الشيطان أو لات التبوء الشيطان في خطواته كلما خطأ خطوة نشأت عليها فإنه لاجب لكم إلى النار بليصا ولهذا قال إنه لكم عدو مبين ومن المعلوم أن أن عدوك إذا خطأ واتبعته سيق سي سيقلك في في ثم بيم ماذا يدعو إليه الشيطان؟ فقال إننا أمركم بالسوء والضحشة وأن تقولوا على الله ما يفعله السوء أي العمل السيء وهو نبيل الفحشاء والفحشاء العمل الكبير الذي يستبحش في الوقول والشرع وأن تقولوا على الله ما يفعله أي وأن تفكروا على الله كلبا إما في ذاته أو في أسماعه أو في سفاته أو في أحكامه أو في أفعاله فإنها الشيطان يدعون لاع ما أن يقول الإنسان على ربّه ما لا يعلم وهذا من المحضنات في جميع الشرائع هذا وقت قد انتهى الحلقة قبل أن نأخذ من هاتين كلايتين وسنأخذها إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إنه يسلم يسلم على نبينا محمد وعلى